بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال كن الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا توروهم الادبار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 وَإِن تَعُودُونَ عُودَ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِي أَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 كم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخذ ورطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وما لهم ألا يعذبه الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَإِنْ تَتَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعت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 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَإِذْ زَيَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالٌ لَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَعَرُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَاتَ نِنَكْ صَاعَ لَعَقِبَيْ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُبْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَادْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 تبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن منكم مئتين يغلو ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف.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 في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولائك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم